أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من إِلَيۡكُمۡ إليكم نوراً مّبِينًا فَأَمَّا فأما الذين آمنوا بالله ٱلۡءَاخِرِ به فسيدخلهم فيه متيم من فسيهد الخيلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم إليه الصراط المستقيم يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلال إن أمر الله لك ليس له ولا زوج ولا أخت وهو يرثها إِن لَّمْ يَقُلْ لَهَا وَلَدٌ وَإِن كَانَ نَسْتَنْسِنِ فَلاَ حَوْلَ وَلاَ وَإِن كَانُوا إِخْوَانَ الرِّجَالِ وَنِسَاءً فَلِلَّذِينَ كَرِمَ مِنْهُمْ يَوْمَ يَنُوءُ اللَّهُ لَنكُم أَن تَضِلُّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فَتَنَقَّمَ اللَّهُ الْعَظِيمُ